يومئذ تحدث أخبارها في ذلك اليوم العظيم تخبر الأرض بما عمل عليها من خير وشر لأن ربك أوحى لها لأن الله أعلمها وأمرها بذلك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 فمن يعمل وزن نملة صغيرة من اعمال الخير والبرز يره أمامه ومن يعمل مثقال ذره شر يره ومن يعمل وزنها من اعمال الشرز يره كذلك